يقول بلد, بلد ما ينتسب أ ه ل ه إ ل ى ا ل إ س ل ا م ويستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أ ن ه حي قال و إ م ة المساجدات ب أ ح ا د ي ث على ذلك تدل على الاستغاث على بالرسول صلى الله ل ع يذكر ه وسلم ي أ ن ه ا ض ع ي ف ة يقول هل تصح ا ل ص ل ا ة خلف هؤلاء ا ل أ ئ م ة وهل تؤكل ذبائح أ ه ل ذلك البلد من استغاث بمخلوق ا ن ت ب ه ل ل ق ا ع د ة مخلوق نكر فاق واقع في سياق الشرط إ ذ ن هي نص في العموم من استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله كان يقول أ غ ذ ن ي يا فلان يخاطب الموتى حتى ولو كان رسولا من الرسل أ و حتى ولو كان م ل ك من ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل أ ح ي ا ء أ و سواء كانوا أ ح ي ا ن ا او أ م و ا ت ا أ و إ ن س ا ن أ و حيوان أ و جماد أ و نبات من استغاث بمخلوق من دون الله فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله لا شك الاستغاثه بالموت مطلقا شرك أ ك ب ر يخرج من م ل ة ا ل إ س ل ا م فهو مشرك لا تحل ذبيحته ولا تجوز مؤاكلته ولا يرث ولا يورث ونساؤه طوالق ونكاحه باطل إ ن كانت زوجته من المؤمنات غير المشركات ولا تصح إ م ا م ت ه ولا أ ي عمل صالح يتقرب به ل أ ن ه عمل غير صالح قال الله عز وجل وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا يجوز أ ك ل ذبائح هؤلاء ولا تذكيتهم ولا مناكحتهم ولا مزاوجتهم سواء استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم أ و استغاث بمن ي س م ي ه وليا من ا ل أ و ل ي ا ء ولا فرق بين من يستغيث بمخلوق ومخلوق فالذي يستغيث ب ا ل أ ن ب ي ا ء الموتى كالذي يستغيث ب ا ل ل ه والعزى لا فرق بين هذا وذاك بقي أ ن يقال هل يعذر الجاهلون من أ و ل ئ ك الذين لم تقم عليهم ا ل ح ج ة هذا أ ن ا أ ت و ق ف فيه و أ ح ي ل ك م فيه إ ل ى كبار العلماء وفقهم الله